أعوذ بسم ا ا ل ل ل ه ي ع الله ع ي الشيطان الرجيم م من بسم ا ل ل الرحمن الرحيم ألف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 فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم, الذين خسروا أنفسهم بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها م ز ء و م ا مدحورا لمن تبعك منهم ل ا م ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن ويا ََ آ د َ م اسك ُ ن ْ أ َ ن ت َ وزوجك َََُْ ا ل ْ ج َ ن َّ ة َ فكلا ََُ من ِْ حيث َُْ شئتما َ ولا ََ تقربا َََ هذه َِِ الشجره َََّ ة فتكونا ََُ من َِ الظالمين ََِِّ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إ ل ا أ ن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه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 واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون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 والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النير هم فيها خالدون فمن أ ظ ل م ممن افتري على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه أولئك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 كلما دخلت أ م ة لعنت أ خ ت ه ا حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت أ خ ر ي ه م ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء يضلونا ف آ ت ه م عذابا ضعفا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 ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم ب س ي م ه م قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أ ق س م ت م لا ي ن ا ل ه م النابلسي ل ل ع ل ي ك م و ل ا أ ن ت م تحزنون ونادى اصحاب النير اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتقذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا دينهم يومهم بآياتنا يجحدون وغرتهم ولقد جئناهم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 رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء ف يشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين أ د ع و ا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا وادعوه خوفا وطمعا إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا أ ق ل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد م ل ن ا ب ه ا ل م ا ء ف أ خ ر ج ن ا ب ه من ك ل ا ل ث م ر ا ت ك ذ ل ك نخرج ا ل م و ت ى ل ع ل ك م تذكرون و ا ل ب ل د ا ل ط ي يخرج ب ن ب بإذن ب ا ت ه ر ى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 م و ذ ك ر و ا إذ ج ع ل ل ك م خ ف ا ء م ن بعد قوم نوح و ز ا د ك م ف ي ا ل خ ل ق بسطة ف ذ ك ر و ا آ ل ا ء ا ل ل ل ل ه ع ك م تفلحون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 اتجادلونني في اسماء إن سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ اني معكم من المنتظرين ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر, الذين كذبوا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 إن فيأخذكم اذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به, وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إ ذ كنتم قليلا ف ك س ر ك م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 وانا الضر ا والسر ا ء ف أ خ ذ ن ا ه م ب غ ت ة وهم لا يشعرون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 فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق على أ ن لا اقول على الله الا الحق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 موسوعه ي د ف إ ذ النابلسي هي بيضاء ل ظ للعلوم ا أ من ق فرعون الاسلاميه ي يريد أن يخرجكم م من أرضكم م أن ف ذ ا ت أ ر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 فلما القوا سحروا اعين النيس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون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 وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون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 م ع ك بني إ س ر ا ئ ي ل ف ل م ا ك ش ف ن ا عنهم ا ل ر ج س إ ل ى أ ج ل ه م ب الاسلاميه غ و اسماء الله ا ل ح س ن كذبوا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 ولكن ا ص ف ض ل ن ا ع ل م ل ل ه يجعلنا من ا ل م و ا ل ل ه ي ا من ا ج ا ل م و ا ا ا ي ج ع ل ا من اجل ان ن ع ل ا ا ل ل ه ن ا م اجل ان ن ت ع م و ا ل ل ه ي من ا ل ه ن ن ت ع ل ا ل ل ه يجعلنا من اجل ان نتعلموا ه ي ل ن ا من اجل ن ن ت ع ل و ا ان ل ل ه ي ج ل ن ا من اجل ان نتعلموا ا ا ه ي من اجل ان ن ت ع ل و ا ان ل م و م و ن م ولقد جاءتم بهذا الكمال ولقد جاءتم بهذا الكمال ولقد جاءتم بهذا الكمال ولقد جاءتم بهذا الكمال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 قال لن تريني ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا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 إ ن هي إ ل ا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وانت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين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 الذي يجدونه م ك ت و ب ا ع ن د ه م في النابلسي ت و للعلوم م ر ي لهم م ي ه الاسلاميه ي ن ع م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 قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله إ ل ا هو يحيي ويميت فامنوا بالله, فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي من بالله وكلماته واتبعوه وكلماته لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما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 وقولوا ح ط ت و و د خ ل و ا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ف أ ر س ل ن ا عليهم رجزا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 واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين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 و َ إ ِ ذ ْ أ َ خ َ ذ َ ربك ََُّ من ِْ بني ِ آ د َ م َ من ِْ ظهورهم ُُِِْ ذرياتهم َُِِِّْ و َ أ َ ش ْ ه َ د َ ه ُ م ْ على ََ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ أ َ ل َ س ْ ت ُ بربكم َُِِّْ قالوا َُ بلى ََ شهدنا َََِ ان يقولوا َُ يوم َْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ إ ِ ن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 فانه أ خ ل د إ ل ى ا ل أ ر ض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إ ن تحمل عليه ي ل ه س أ و تتركه ي ل ه س ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون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 ولقد ذ ر أ ن ا لجهنم كثيرا من الجن و ا ل إ ن س لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أولا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 وممن خلقنا أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا س ن س ت ج ر ج ه م من حيث لا يعلمون و أ م ل ي لهم إ ن كيدي متين اولم يتفكروا